وذكروا إذ جعلتم خلفاء من بعد عاد وبوائكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين تذكروا نعمة الله عليكم حين تخلفون قوم عاد وأنزلكم في أرضكم تتمتعون بها وتدركون مطالبكم وذلك بعد إهلاك عاد بعد تماديهم في الكفر والتكذيب تبنون في سهود الأرض القصور وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا لكم فاذكروا نعم الله عليكم لتشكروا الله عليها واتركوا السعي في الأرض بالفساد وذلك بترك الكفر بالله وترك المعاصي في هذه الآية الكريمة يأمر ربنا جل جلاله بأن نذكر نعم الله عليها وبأن نذكر نعمة الإيجاد بعد أن لم نكن موجودين ونذكر نعمة الأرض التي نعيش عليها، وتذكر النعم يمنع الإنسان من فعل المعاصي، لأن المرأة حينما يتذكر نعم الله تعالى يدفعه هذا على طاعة الله. قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما أرسل به مؤمنون قال الساده والرؤساء ممن استكبر من قومه للمؤمنين من قومه الذين يستضعفونهم أتعلمون أيها المؤمنون أن صالحا رسول من الله حقا فأجابهم المؤمنون المستضعفون انا بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرون ومنقادون وبشرعه عاملون الملا سمي ملا لأنهم يملؤون العين لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون شامة بين الناس بالعمل الصالح وتجد دائما اهل الكفر يستهزئون بالمؤمنين ولكن المؤمن يثبت على دينه ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن ذلك المؤمن لما يقرأ هذه الآية الآية الخامسة والسبعين من سورة الأعراض يجعل في باله أن التمسك بالسنة يدفع الإنسان إلى مزيد من الإيمان قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون قال المستعجلون من قومه انا بالذي صدقتم به أيها المؤمنون كافرون فلن نؤمن به ولن نعمل بشرعه فعقروا الناقه وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فنحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها بإذا مستكبرين عن امتثال امر الله وقالوا مستهزئين مستبعدين لما توعدهم به صالح يا صالح جئنا بما توعدتنا به من العذاب الاليم ان كنت من رسل الله حقا وهذا من الكبر لان ايه صالح آية ظاهره أنه رسول من عند الله تعالى والمرء حينما يقرا هذه الايه يعلم أن الكبر خطير وان ارتكاب المعاصي من الكبر عياذا بالله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فجاء الكافرين ما استعجلوه من العذاب حيث أخذتهم الزلزال الشديد فأصبحوا صرعى ملتصقة وجوههم وركبهم بالأرض لم ينج منهم أحد عن الهلاك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 ونصحتكم مرغبا لكم ومرهبا ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين الحريصين على دلالتكم على الخير وابعادكم عن الشر ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين وذكر لوطا حين قال مستنكرا على قومه أتأتون الفعلة الشنيعه المستقبحه وهي إتيان الذكور هذه الفعلة التي ابتدعتمها فلم يسبقكم إلى ارتكابها أحد إنكم لا الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم انكم تأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللائي خلقنا لقضائها فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقلا ولا نقلا ولا فطره بل أنتم متجاوزون لحدود الله بخروجكم عن حد الاعتدال البشري وانحرافكم عما تقتضيه العقول السليمة والفطر الكريم من فوائد الآيات الاستكبار يتولد غالبا من كثرة المال والجاه وقلة المال والجاه تحمل على الإيمان والتصديق والانقياد غالبا وعلى الإنسان أيها الاخوه إذا اوتي خيرا فعليه أن يستخدمه في طاعة الله تعالى فالنعم تحفظ بأداء شكرها بأن توضع في محلها جواز البناء الرفيع كالقصور ونحوها لأن من آثار النعمة البناء الحسن مع شكر المنعم وهذا مقيد بأن لا يكون فيه سرف الغالب في دعوة الأنبياء أن يبادر الضعفاء والفقراء إلى الإصغاء لكلمة الحق التي جاء بها وأما السادة والزعماء فيتمردون ويستعلون عليها ولو أن الإنسان عاش بين مطالعة المنى ومشاهدة عيب النفس لما وقع فيما وقع فيه لأن مطالعة المنى تورث المحبة لله تعالى ومشاهدة عيب النفس تورث الظل لله تعالى وهذه هي العبودية حب كامل لله وذل كامل يدل الإنسان بين يدي ربه ودل العبد لربه هو العز لأن الإنسان خلق لهذا قد يعم عذاب الله المجتمع كله إذا كثر فيه الخبث وعدم فيه الإنشاء إذن علينا أن ندعو إلى الله وأن نأمر بالمعروف ننهى عن و وندل إلى الخير هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته